حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جننم مهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين